ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم şeyim izkanu yedip eden b ayet Allah izkanu yedip ve hakbim ma